كانت تذاكر عسل و... مالك والصالح يحيى قال داوود القرضاوي ايش يعني قول له قصدي من قرض الشعب قال بل... القرض مرقبض... انت الشعب. طب قول لنا يا شيخ الله وعده سوقي وامتحانه عموله اه ايوه يعني بالحب والله والله انا ما كنتش ما كنت أجهله ما كنت أعرف قدره ما كنت أعرف كذا الله يخبرني بخيت أبرح نحن أريد للأظهر أن يقوى ولكن لا يكون قوته في مواجهة الدولة اسم إيه عبد الله المصري وأنا أه... فعلا عبد الله المصري مع أنك مصر فندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم عفو التجربة برنامجنا نستضيف فيه كما تعلمون رموز العالم الإسلامي ونجلس إليهم لنستمع إلى تجاربهم الشخصية وما مر عليهم في حياتهم وكنا في حلقة ماضية قد جلسنا إلى سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وكنا تركناه الحقيقة في حال كنا نتمنى أن يكون على غير غيرها ما تركناه في قصتنا في الحلقة الماضية سنستأنف معه في هذه الحلقة فباسمكم نرحب بفضيلة الشيخ يوسف حياكم الله, شيخ يوسف. حياكم الله. أهلا بكم وسهلا ونرحب بك في هذه الحلقة وأذكر الشيخ تركناك مع الأسف المرء الماضي وأنت وزملائك في السجن تضربون بالصياط وأعانكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذلك اللهم صلى الله عليه وسلم المهم نحن خذنا مشوار الركض نعم وكان يقصد به يعني التعذيب يعني فعلا آه. يعني ودي اول مرة يحصل لكم شيء من هذا النوع آه. اول مره يعني بالشكل هذا المركز والصياط وكذا والصياط يعني, وال... <تصفيق> يعني اول مره التعذيب بالركض المستمر آه. وندور في حلقه كثيرون آه. يا شيخ انتم كنا يمكن حوالي 100 ولا آه آه آه. نعم آه ف بعد أن انتهى هذا الشوط جاء حمزة البسيوني اللي هو قائد السجن الحربية والسجون الحربية وقال المصروف للجميع كل واحد عشرة كرابيت كمينة مصروف كلما تستخدم فلديش <تصفيق> يعني لك مصروف لك أكل كذا أكل مصروف لك أجازة مصروف لك فلوس مصروف لك إنما كرابيج مصروف لك كل واحد عشر كرابيج وفيه أربعة كل واحد مصروف له خمسين كربات أنا أحد هؤلاء اللي الأربعة أنت متميز حتى في سجن <تصفيق> ف دي عندي وقال لي إذا كنت يعني مش عايزة الخمسين كرباء جديد اخطب لنا لا حتى مش قبل آه. آه. بعد بعد الكرابين آه. أنه آه هو قال يعني كان إحنا لإليه عزبونا آه. إن لماذا ندافع عن أنفسنا في المحكمة بأثر رجعي يعني المفروض منها نستسلم لحكم المحكمة ولا نقول شيئا فهم يريدون أن يدعلوا منا عبرة لغيرنا بمناسبة المحكمة يا شخيوز نحن نسمع عن المحاكمة العسكرية وإن هي ما عرفناها يعني ما, ما حد حكى لنا ماذا يجري داخل المحكمة العسكرية أنت دخلت المحكمة العسكرية هل في محامي مثلا يعطونك فرصة تجيب محامي معك أو ما في محامية أو لا ما, يسمح ما يسمح لك بذلك ف... ما في محامي ولا حد أن لنا اختاروا محامية ولا طلبنا محاميا نعم إنما كل واحد يدافع عن, عن نفسه الناس ف... يقولون يا شيخ عن المحاكمة العسكرية أنها سورية وأن هؤلاء القضاء هم أصلا لتمرير شيء معد فعلا سلفا هل هذا صحيح كان هو الواقع إلى حد كبير فعلا لا حد كبير يكفي أنه ليس قضاةهم ليس قضاء القاضي أصلاً. هو إنسان أعد للقضاء نعم. وتدرج في المناصب من منصب كذا إلى كذا إلى أن أصبح قاضيا وقاضي ابتدائي وقاضي الاستئناف وقاضي نقض قاضي جنايات وقاضي أحوال شخصية يعني في مستويات في القضاء نعم القضاء بيحكم يعني ما شيء يعني في يعني ليسوا متخصصين في القضايا لا لا يعني م... قضاط عاديين يعني جمال سالم الذي حكم الاستاذ الهضيب وحكم يوسف طلعه ويقول له تقرا تعرف في قرار الفتحه بالمقلوب هذه المحاكمة يعني اه يعني الفتحه بالمقلوب ده يعني مم. ف ف هؤلاء هم اللي هم القضاه فاحنا يعني ده عن... عن... لخ... كان دفاع بسيط ازاي تدافع عن نفسك انا لاني يعني ناقشت شويه لك اكر نصيبي 50 50 10 ل يعني 50 فال... كانت العقوبة على دفاعكم عن أنفسكم عن أنفسنا الحقيقة أنه هم يعني تعرف الفلكة الفلكة معروف الواحد في الفلكة يضرب يعني انا ضربت بالحد دماء الدم يعني سال ودفق ولا لا يزال يعني عثاروا لأن عمل يعني عد مدة طويلة على ما عُلِد وخصوصا أيضا هم كانوا يعذبوننا بالعدم العناية بالعلاد وفي هذه الأشياء وكان بعض الناس يعني الذين عذبوا تعذيبا شديدا عذبنا مرة واحدة لما فيه ناس تعذب ثم تعذب الله وهذا هو أشد ما يكون الله. يعني التعذيب أول مرة ممكن تس... حينما تضرب بعد الضرب الأول وحينما يصبح دسمك داميا نعم. نعم. تبقى فضيعة جدا فما يضرب مرات ومرات يصبح دسمه قيحا الله. وصديدا وهذا ويترك ما... ولا يعتنى به وأحد إخوانا كان معانا في الأزهر في كلية الشريعة نعم. وكان معانا في قاعة في المعسكر نعم. التدريب لحرب الانجليز زي مرحلة يعني ما حدش اتكلم عنها واحنا في الكليه يعني كان حدث مقاومه للانجليز نعم قبل عهد الثوره قبل الثوره والشباب الجامعات مم. ومنهم مجاهد جامعه الازهر عملوا معسكرات لتدريب الشباب نعم. وراحوا الى القناه لعمليات ضد الانجليزي الانجليزي ومعسكرات للاحتلال وانا رحت مع عدد من الشباب في في ذلك ال الوقت الـ المهم انه كنا اللي خلينا نجيب الكلام ده عن التعذيب و و وان الإنسان يعذب اكثر من مره آه آه ف... نعم نتكلم عن اخونا محمد الصواب الديب الذي كان معنا في هذه المعسكرات و... وعذب عذابا شديدا انه كان اختفى فترة من ال من الفترات مم. وكان اختفى في بيت الشيخ حسنين مخروف مم. مفت الديار المصرية في ذلك الوقت مم. ولما مسكوه وقالوا انت كنت فين لم يحب ان يذكر اسم الشيخ مم. حتى لا يعرضه للتعذيب آه. وصبر على العذاب حتى صار جسمه يعني كله مجموعة من الصديد والقيح نهار وكان إذا أخذوه للتحقيق يحطوه في عزك الله في عربة الزبالة عشان لا, حد لا يقدر يمشي ولا حد يقدر يشيله يحطوه عربة الزبالة ويوصل إلى أن أمات في التعذيب ولفه في البطانية وفي الصحراء العباسية هذه النتيجة فأنا انا ظلوا يضربوني لحد ما فسالي الدم وكان ساموني ما, ما اظنش انهم اكملوا يعني الخمسين هم يتسل علي حمزة البسيوني يقول لي عايزينك تخطب لنا خطب مم. بعد الضرب بعد الضرب اخطب لنا خطب من خطبك الشهيرة مم. في المحلة الكبرى مم. آه. مم. اه اه مم. قلت له المقام ليس مقام خطبه لكل مقام مقام وقال وهذا ليس مقام الخطبه اللي تقعد نينا جنيه السوداني لست مغنيه قال لي اختار لك واحده من الاثنين يا تغني يتخطب. يتخطب. تاني يا يا تخطب هي تخطب يلا عيدك ثاني ف قلت كلمتين كده ايها ال... إنه يعني يعني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وإننا علينا أن نستغفر الله عز وجل ونقول ما قال أبونا آدم وأمنا حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وندعو بدعوة المكروب التي ما دعا بها مكروب إلا فرر الله عن دعوة ذنون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني كلمتين كده وكأنه قال أعترفتنا بإني ظالمة وإني كده يعني أسكت وخلاص وانتهت هذه الليلة وعدنا إلى الزنازين وأحيانا طبعا في الزنازين نعم تفادوا ما كنا نفعله في المعتقلات الأخرى ليس لنا لقاعات واتصالات في أول الأمر تركونا بالكتب انا كنت أخذ معايا بعض الكتب كتاب الموافقات مم. كتاب زاد المعاد القيم مم. كتاب العقد الفريد آه. يعني كتب أدبية وكتب علمية وكتب مم. أصولية يعني واقول فيها ونعلم الإخوان اللي معانا يعني فكانت سي التفالي بعد شويه حسوا بهذا فجمعوا الكتب كلها حتى يحرمونا من ان نستانش بالكتب اللي تسهل علينا نعم تخليكم <تصفيق> اه, آه بما ينفع بما ينفع اه وتركوا لنا المصاحف بعد فتره حتى المصاحف يعني ف ما تركوا لنا يعني حتى ولا ورقه ولا قلم يعني اي شيء يعني وفي هذه وكان حتى لا يحبون أن نقرأ القرآن يعني بصوت صوت مرتفع صوت مرتفع بحيث يسمعوننا لو فتحوا تارق او عاملين جماعه يصلي جماعه حتى نصلي جماعه لا داخل, داخل الايه يعني وهكذا وعدين كان الأكل رديء و... وجبتين ثلاثة في ثلاثة اليوم و... و... ثلاثة وجبات وزؤال. وقليلة قليلة قليلة. إنما هذه القلة كانت نعمة مم. لماذا؟ لأن عندنا مشكلة لأننا لا نستطيع أن نذهب إلى دورة المياه حينما نريد أنا, انا نريد هي بننزل مرتين مرة قبل الفجر فقط ومره بعد العصر فقط اه وكيف ننزل انا قلت لك ان احنا السجن الحربي ده هو ثلاثه ادوار فهم فهم. وكل دور فيه اربعه اضلاع نعم فيعني 12 ضلع كل ضلع ينزل ياخد وهو معمول على اساس انه السجن ده عمره ما يتملى هو كل زنزانة انفرادية إنما زنزانة معدش انفرادية ثمانية أو سبعة منها. في النونية رايت ما قاسيت في زنزانة كانت هي القبر الذي يؤيني لا بل ظلمت القبر فهو لذي تقى وتلك دحين وأهل الدين فنلقى سمانية بها أو سبعة متداخلين كعلبة السردين فكانت دي كلها من أنواع يعني التعذيب والتضييق على ننزل مجموعات م كبيرة م م مجموعه كبيره ولنا 7 دقائق ولا مش عارف ايه محدده نخلص فيها ونخلص فيها العدد اكبر من المراحيض اللي موجوده فلازم يدخل جماعه وبعدين لما يخلص البتاع يجي حتى يطلع ان في ايه يفتح على البتاع وبالقرب يطلع وبعدين وانا عشاكر يعني ان يجيبونا يختاروا لنا العساكر يعني الاميين الذين نهفقه هنا يعني شيئا الغراز الغير متزودين ما لهمش اولاد يعني عشان شديد قساء يعني ليش انا عشاكر اللي خليك واقف يعني ما تتوضا وبعدين ادخل المراقب مش مستني لازم يدخل مرا اتوضا وبعدين نروح بس ما, ما, ما عنده فكره ان يعني و كان في, في المية في الميه نعم ان الميه اللي معموله في السجن ديت لا تكفي العدد ده في الله ان تنبئ عين في شيء سبحان الله اه تنبع عين بعين تات يعني تملا السجن ماءً وـ يعني وـ وـ عجيب جدا ظلنا يعني هكذا احيانا يشتدوا احيانا يرخم يعني في اوقات يسموها تكدير اللي كدر ال من ضمن انواع التخريب يطلعونا امام الزنازين والقوم واقعد ايه هو عدم فانا ايامها كنت شابا وكنت مدرب على الحركه دي بالذات قيام وقعود وبتاع إنما كما أقول لك الإخوان كبار سن والمسنين والأصحاب الصح. الأمراض والأصحاب السنة و... يعني صعب جدا لا يعني... يرحموا أحد وأحيانا ينزلون يوقفون في الشمس نعم. والسجن ده بقول لك في الصحرة فشمس الصيف يعني حارة فبعض الناس يعني تدوخ و... و... وتسقط و... و... وه... وهكذا ف... وأحيانا انا في مره من المرات نادى علي في فتره هدوء يوسف عبد الله قال ده الأسماء دي كانت مشكله لو واحد مثلا نادي اسمه حامد وهو اي ينادوا له حمد يخطع يخطع في القراءه ما ينزلش بعد شويه بتاعي ويقول ما زلتش لي وانت قلته حمد قلته حمد ولا حمد ولا حمد ولا ومرة الجاية يا عميم اللي تدول يقوله احنا دينا حمد ايه اللي خليك تنزل يعني يعني بأي سبب مضروب مضروب مضروب فجم مرة ندوني وفي حالة دوق ويغفرنا الجن ليه يعني فنزلت كان الذي يقوم على التعذيب يعني واحد اسمه سول يعني يسموه بالرتب رتبة سول سول يعني أقل من ضابط آه يعني أعلى رتب في الجندي حينما يرقى يصبح سول رئيس الرقباء آه آه فهو هذا اللي كان يحكم ال السيد كله ويتكلم كانه احد قاده الثوره وصار فعلا يسوي يجول لكم مطمعنا بنحكم هو ايه كأنه امبراطور اه اسمه يعني امين السيد فامين السيد ده, ده, ده رحت قال لي انت يا شعبان الخضر قال له انت عملت حاجه لو طول انا عملت حاجه طب انا عملت حاجه تحت تصرفكم وقبطكم اعمل اعمل ايه يعني اصل القائد صرف لك 15 قربان <تصرف> صرف لك خمس اه صرف لك قربان 15 قربان اه شوف انا انت شايف انا ما كان... شايف ادخل. انا ما انا حضرب على الحيطه وانت اصرخ و... بعد المتاع خد يعني حذائك او نعلك واطلع كانك مضروب كده يا رب حن القلب يضرب اه في الحيطه, الحيطة طلعت بقول للاخوان وايه حكيت لهم كده معقول انا ننسى تقول والله اذا ما حد هو الراجل بنفسه اللي يعني يعني شايف انه شيء سبب يعني. ما شيء ما لهش ماله ما ما لهش شباب فهو اتعامل معه بهذه الطريقه وما يعرفش انا مين يعني ما يعرفش انا عالم مش عالم آه آه ما آه. ما يعرف. ما يعني له شيء 2000 وكذا ما آه. بعد كده عرفوا يعني انما بعدين اخر خالص يعني. ما فاض الوقت معاكم قهوه ويرخبطوا يعني كان معانا بعض الاخوه هو دكتور محامي في القانون لا اقدر فاسمك ايه عبد الله كان سمعتك محامي محامي, محامي, محامي محامي الدكتور عبد الله عشوان محامي اه ماشي كامل الوسط دكتور ومحامي <تصفيق> <تصفيق> عين ابنك يا شيخ مشاهير فاصل ونواصل باذن الله تعالى شاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى شخيوسف يعني الراجل ماسكها من الوسط يعني أوه. أوه. كان معنا من الذين عتقلوا معنا اخ صديق عالم هندي نشهور يعيش في السعودية الآن دكتور محمد مصطفى الأعظمي من علامة السنة المحدث المعروف تعرف اخوانا الهنود بيلبسوا البلط أسود كده ورغمتاهم مطاقية سوداء ونشعر شيء وهم شافوا اسود فاسود كده حسبوا قسيس حتى الكسس ما سيبتوش القصص يا ولادي دخل معاكم السجن الراجل برضه دخل معنا, معنا وكان معنا نس من الاستاذ هارون المدددي وهو افغاني ومعنا احد الاخوه الجزائريين لا يهمهم يعني شيء طيب طيب طيب ف في هذه الفترة التي منعنا فيها من الكتب والورق والاقلام انشات قصيدتي النونية النونية اه مكان نشات النونية هناك اه هنا آه يعني اول ما فاضل الشعب بدأت احدث الإخوة بالقصيده وجدت اخوه حفاظا ما رواه ما في قلم ما في ورق ما في قلم نلتقي في دوره المياه بيقولوا في جديد قال لهم اه في 20 30 بيت يحفظوا يحفظونها وكل يوم لانه هي زايده عن 300 أن أن هاي 100 في الـ في دونسيد وكان هؤلاء الروا نعم وحسبا ما فيش كتابه لا ممنوع اي كتابه يعني ما... ولا اي وسائل نعم. لا معنا قلم ولا معنا ورق نعم آه. فكانت الـ الـ الاخوه يحفظونها و انا انا اللي بداتيها يعني بالقولي يعني ثار القريض بخاطري فدعوني افضي لكم بما دامعي وشجوني فالشعر دمعي حين اشعه بالاسى والشعر عودي عند عزف لحوني قد قال صحبي اين غر قصائد تشدي القلوبة بلحنها المحزون ما حيلتي والشعر فيض خواطر ما دمت أبغيه ولا يبغيني واليوم عودني الملاك فهزني طربا إلى الإنشاد والتلحين ألهنتها عصماء تنبع من دمي ويمدها قلبي وماء عيوني نونية والنون تحلو في فمي ابدا فكدت يقال لي ذلنوني يعني وعدين فيها بأيا سائلي عن قصة اسمع انها قصص من الاهوال ذات شجوني امسك بقلبك ان يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حيني فالهور عات والحقائق مرة تسمو على التصوير والتبيين والخط ليس بخطب مصر وحدها بل خطب هذا المشرق المسكين في ليلة ليلاء من نوفمبر فزعت من نومي بصوت رنيني فتخطفوني من ذوية وأقبلوا فرحا بصيد للعذاب سميني في حساحة الحربي حسبك باسمه من باعث للرعب قد طرحوني ما هنت يعني فيك وصف المجريات الحرب العذاب فيه زمانية أعد للأذى وتخصص في فنه الملعوني متبلدون عقولهم بأكفهم وأكفهم للشر ذات حنيني لا فرق بينهم وبين صياطهم كل أذات في يدي مأفوني وصفت فيها الأحداث في السجن وما يدري والتعزيب والموت والزنازين إلى آخر ومعنين في الآخر يعني قلت فيها يعني طالله ما الدعوات تهزم بالأذى أو طالله ما الطويان يهزم دعوة أبدا وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عمقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة او نزع ايماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني ساعيش معتصما بحبل عقيدتي واموت مبتسما ليحيى ديني الله, الله, ف... الله ال ال وانت في السجن يا شيخ السجانون اكيد ناس يعني فيه كثرة كثرة منهم يعني انتوا كثيرين اصلا هؤلاء السجانون ما حصل انه احد منهم هدي على ايديكم تعاطف معكم له اذى بتضرون تعاطفه معكم كثيرون هم كانت طريقتهم انهم يا بهؤلاء السجانين العساكر نعم الجنود نعم ويغيرونهم كل شهرين في تغيير لانهم في اول الامر يعني يفهمونهم ان هؤلاء ضد الوطن واعداء الشعب ويردون ان يخربوا البلاد ويردون ان يقتلوا العباد ويردون كذا وبعدين بعد مدة الناس بالتعامل معنا يعني يجد ان هؤلاء ناس طيبين جدا ويصلوا وده طبيب وده مهندس وده استاذ في الجمعة وده عالم في الازهر فبعد مدة يغيروا نظرتهم اللي هم ملأوهم بها ويتعاطفوا معنا فعندما يبدأ ذلك يروح مغيرينهم ويبين دفعة جديدة فهذه كانت طريقة في بعضهم يوم يكونوا أعلى من جندي يعني نقول لك أمباشا أو شويش أو بدشويش وكذا دول كانوا يستمروا معنا بعض هؤلاء تعاطفوا معنا جدا وأصبحوا يعني يعني يكلمون وتبكي أعينهم وبعضهم يقول يعني سبسون فيما حدث منا من قبل ويعني ويوصق مسائل لأهل البلاد كذا إلى يعني هذا يعني بعضهم فعلا تغير تماما الزيارات طبعا ممنوعة في السجن ما في الزيارات يعني ممنوعة تماما في الفترة النصرات كنا مقطوعين عن الحياة تماما يعني ما هي كل الزنزانة هي كل مالي في الحياة فليس لي في الأفق ما أرجوه أو يرجوني الأرض عندي في الحقيقة أرضها وأرى السماء السقف إذ يعلوني حتى الأخبار لا تأتينا إلا من الأحلام الله يعني كان من ضمن الأشياء لا تعيش عليها المزلونون نعم. الأحلام آه. يعني في الشعب قديما يقول خرجنا من الدنيا ولسنا ونحن من أهلها فلسنا من الموتى نعد ولا الأحيا آه. إذا دخل السجان يوما لحادة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا من الدنيا ونفرح بالرؤية فدل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤية فكان الـ الـ الـ الإخوة حيامل التقي يعني شفت شو رؤية النهاردة في جماعة يعني نسمينهم جماعة أبشروا نسموا نفسهم جماعة أبشروا أبشر بأي ده الرسول يقول كذا مش عاربين ولا أريمين ف... ها تستبترون بهؤلاء آه. يعني آه. طبعا المشارب الناس ليست واحدة يا شيخ أنتم لستم كلكم فئة وحدة لستم كلكم عندكم قدرة على نفس مستوى القدرة على الصمود ليس الكل عنده يعني بصراحة كده. ما في أحد من الموجودين من هؤلاء الأعداد الكبيرة من الناس ندم وأسف على أنه أصلا انتمل الجماعة ولا مشه مع الجماعة ولا وتراجع أثناء وجودكم هذا في السجون حصلوا لما حصل يا شيخ لا ما ما يعني هذا حفن و انما بعض الناس يعني كما حكيت لك قبل مثلا ناس احتمالهم قليل زي ما حكيت لك عن الاستاذ حسني اللي زمزمي اللي يسموه الاخوان وعيش لجنه العكننه وكان في بعض الاخوه ايضا لجنه العكننه ولكن في اخوه عملوا لجنه منافسه لها يعني اسمها لجنة الفرفشة اه الفرفشة موجودين فهذه الفرفشة مهميتها يقولك ايه تشجيع العزاب على الزوال والمتزوجين على كثرة الانتاد نعم. والفرفشة حتى الافراج هذا شعر الله لانهم كانوا يعني بعض الناس يقولوا خلاص اللي خد معلش من ال ال ال ال ال عصابوه من المصائب اللي نازله بين فكان العازم هيتجوز ويتجوز وينتجد وان شاء الله والفرفشه هتلف بعد في الاشهر الاخيره بحبحه لنا اه, آه لما جا. بدات يعني الامور تنفرج شيء في الاشهر الاخيره فات وكان بهذا فتحوا الزنازين وسمحهم دا لأول مرة نصلي جماعة المجموعة كلها دقيقة في الفساحة المسجد أكثر من الشخص صلي جماعة م. وقدموني الإخوة لأم المصلين نعم. فصليت بهم صلاة المغرب نعم. أذكر هذه الصلاة لأني كنت في غاية من التاثر والرقه اول اول صلاه اول صلاه بعد اول صلاه واخر صلاه لم يعيدوها اماما <تصفيق> <تصفيق> فصليت من الاخوه وقرات الربع الاخير من سوره ال عمران لا في اموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من خبلكم والذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصدروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وآخرت هذه الآيات فاستدعب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أن بعض فالذين هادروا وأخردوا من ديارهم وعودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي إلى آخرهم وجد فيه الركعه الثانيه وختمت بايه اخر سوره ال عمران يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا انا قراتها بقى يا أيها الذين امنوا اصبروا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون انا ما خلصت هو بقراءه الاخوه والله يعلم الله يوما الله. ح... ما... ما... لا لا في حياتي احلى من هذه الصلاه وبعد الصلاه بعض الاخوه طلبوا حد يتكلم طلبوني اتكلمت ما عندي يعني اتكلم الاستاذ فريد عبد الخالق واتكلم أحد المشايخ رحمه الله الشيخ مختار الهايد وه... وه... وه... وه... وهيد يتكلم كلمة ثورية وكذا إنما بعد ذلك لم يسمحوا لنا بمثل هذه الصلاة الجماعية أو صلوا في زنازين جماعة لا مانع إنما نصلي جماعة بهذه السورة لا الله. يعني ما أو... أنت يا شيخ روسف كما أسمع وأفهم من كلامك لم تكن أكبر الحاضرين سنا في من هو أسن منك من شيوخ الجماعة وكذا ومع هذا أنت تقدم في الصلاة ومن أقول لك أن الأستاذ الهضيبي قدمني للصلاة ف... صارت سنة أبحث أنت إمامنا أيوة بحكم أيوة المرشد ما قاله المرشد صارت سنة يعني يا إخوان إذن هكذا مضى وقت في السجن يا شيخ وتقول أنه في آخر الأيام بدأوا يخففون ليش لماذا ما الذي طرأ ما الذي حصل كل شيء نعم. يعني يبدأ يعني شديدا ثم يخف شيئا فشيئا لا يمكن أن يظلل إنسان يعني ممسكا بالكرباك طول حياة طول زمن ضربوا حتى شبهوا وقتلوا الله. قتلوا حتى ملوا الله. وفعلوا وما فعلوا فطبيعة الحال لابد يعني لهذه القضية ان تنتهي واخرد الناس انا نسيت اقول لك انني المحكمة ماذا حكمت علي المحكمة, المحكمة نعم. حكمت علي بعشر سنوات مع ايقاف التمفيذ نعم اه فيه بعض الاخوه كما علاقه احمد العسال حكموا عليه بالبراءه اه وانا حكموا عليا ب سنوات مع, مع اقراص التنفيذ, التنفيذ مم اه ف... كان الحكم نعم حكموا عليك ب سنوات مع وقت التنفيذ ما معنى هذا ما معنى مع وقف التنفيذ يا يعني يعني ما ينفذ لو, لو فعلت شيئا مما اتهمت به في خلال العشر سنوات تنفذ علي العشر سنوات فأظل في مدة العشر سنوات يعني محافظا وخائفا من هذا السيف المصلحة وانت صعب يا شيخ تظل العشر سنوات محافظا الله يحفظكم هذه انت قلت حوالي 2000 تقريبا في السجن الذي نتحدث عنه الآن كل هؤلاء يخرجوا مع بعض ولا على لا دفعات, دفعات, دفعات, دفعات دفعات بدأوا يعني يخرجوا دفع دفع دفع دفع وأنا كنت في آخر دفع مع آخر, آخر دفع, دفع مع آخر دفع مع آخر دفع, دفع نعم وكل دفع قبل أن تخرج يودونا احنا في السجن الحربي آه تبع الجيش السجن الحربي دي تبع هو مؤسسة تبع الجيش نعم واللي بيحكمنا ضباط الجيش وحمزة البسيون إليك ضابط جيش ولكن احنا بعد كده هدخروا إلى الذي يحكمنا بعد ذلك مزارة الداخلية آه. المباحث العامة فكانوا يخرجونا من السجن الحربي لنبقى لمدة 15 يوما في سجن القلعة آه. تحت سلطان رجال الداخلية نعم. رجال الشرطة رجال المباحث نعم هما لأدبون تأديب جديد يعني يليق بهم هما ويعرفون قنطرة يعني نازل من هذه نعم. القنطرة نعم. وكنا نقول السجن الحربي أسوأ سجنه في الدنيا فإذا السجن القلعة هذا أسوأ منه لأنه سجن مظلم سجن الحربي شك بيه الشرح نعم يعني في الصحراء وشبين والله ومانوه الانجليز وانين بطريقه يعني الصحيه وحواليه فضاء وفي ساحه كبيره نعم. في وحده 50 قاتم ومظلم وما و... فيه يعني اسبوعين نعم. وبعدين افرج عنا في آخر اخر دفعه في نعم. أظن 16 يونيو 1956 56. سجن القلعة الذي يزوره الناس الآن في السياحة وكذا. سجن صغير مو كبير شيخ ولا فيه في لوسا رديب أخرى كبيرة ولا كذا. سجن القلعة الآن يزار يزوره الناس أصبح سياحة والله أنا ما دخلت وقررت ولا أعرف أين هو سبحان محل... <تصفيق> يعني... <تصفيق> لا انت مرة زوروا يا شيخ لما تروح ان شاء الله مصر زوروا بالسائحة يعني مش كبير يعني اللي انا رأيته ليس كبيرا الا اذا كان في لسه تحت سراديب ولا شيء وكذا لعل شيء سي... لعل هذا غير السجن الذي دخلناه لعل هذا سجن القلعه القديم اه الذي يعتبر متحف ايوه ايوه هذا سجن غير هذا غير ذاك سجن, سجن القلعة, القلعه لانه في منطقه القلعه اه في المنطقة نفسها داخل القلعه التي عملوها متحفنه وتزور هذا سجن من سجون صلاح الدين ولا قديم جدا انما اعتقد هذا غير ذلك غير ذلك اه, آه هذا جلستم فيه اسبوعين, أسبوعين, آه أسبوعين, آه أسبوعين آه آه في هذه الاسبوعين سجن انفرادي ولا جماعي ولا لا ما, ما كانش انفرادي كان, كان, كان وضعكم هناك ولا تعرضتم فيه لا للمساءله ولا ما للتعذيب ولا لكذا التعذيب ولا لكن ننصحون ونبهون يعني ما تشتغلوش بالسياسة ما تشتغلوش بالشعرفية وهكذا و... و... أيهما كان أرفق بكم يا شيخ أيهما كان أرفق بكم سجان الجيش ولا سجان الداخلية لا ما نقول لك هذا لي... ليس... لم يقل مقصودا به يعني التعذيبون ولكن مقصودا به أن يضعونا تحت سلطاني الجال الداخلية, الداخلية فترة من الزمن نعم. يتعرفوا علينا أكثر واتصلوا بنا واخذوا منا بعض المعلومات بعض يعملوا لنا ارشيف آه. يعني معين وهكذا نعم. لم يكتفوا بما اخذوه لانه دوكم تبع الجيش اه, آه. آه. آه. بقيتم أسبوعين في هذا السجن ثم ماذا اين ذهب ثم أف... افرج عم. افرج عننا. افرج عنا افرج عنا واذهب كل منا الى حاله الشبيلي نعم فبدانا يعني بعد الشد بدأنا بدانا رحله اخرى من رحلات الحياة, الحياة. ان خرجنا من الشد امامنا عده مشكلات مم. انا كان امامي عده يعني اشياء مم. امامي العمل لازم اشتغل ونحن ممنوعون من العمل في الحكومة آه. لأن احنا منعهم من العمل في اي وظيفة تتصل بالجماهير آه. وانا وظيفة يعمى اشتغل مدرس في السعر بالجماهير او واعظ في السعر ف فما ممنوع ان اعمل في الحكومة فهذه الوظيفة امامي, الوظيفة أمامي. الدراسة العليا أن تدرس أنت, انت يعني أنا, انا اكمل الدراسه, أكمل الدراسة. للماجستير والدكتوره وهذه الاشياء وهذه كانت مغلقة وفتحت في واحنا في الصين نعم و ولكن ما كان هناك سبيل الى ان اقدم ولكني طبيعتي ان أه أه أه اقدم وذهبت الى عميد الكليه وقلت له انني رغبه ان اقدم ان امتحان في اكتوبر واحنا في يونيون الان وانا عندي قدرة استوعب ما درسه الطلاب خلال السنة الماضية قال لي والله يا اشف يوسف احنا بنحبك وما كذا انظار احنا فات الموعد ما, ما, ما, ما, ما نستطيع موعد الله انهم ما يمتحنوش في اكتوبر هذه السنه يمتحنوا في السنه اللي بعدها تاخر سنه زياده 60 ان شاء الله ان شاء الله تتاح لنا فرصه للانطلاق معك في الدراسه لكني وقتنا تقريبا انتهى ال ال الذين كانوا في السجون يا شيخ و يعني يعني هل تمت بعد ذلك علاقات بينهم صلات جمع بينهم السجن اقصد صلات من هذا النوع رفقه التعب والمعاناه والعذاب وكذا هل كان لكم نوع من هذه الصلات مع بعض هؤلاء المسابيح لا صلات صداقه صداقه انما العمل يعني طبعا في هذا الوقت ما كان يمكن لا ان يعمل ف... كانت فتره هدوء فترة هدوء هدوء <تصفيق> الاخوه في داخل السجون احنا خرجنا من المعتقل هذا نعم. في اخوه في السجون آه. في السجون الواحات و, و... كثيرون الذين حكم عليهم اللي حكم عليه بخمس سنين والحكم عليه بعشر سنين والحكم عليه ب15 سنه دخلوا السجون وخم... الرسميه 20 سنه ما أنا... نعنش أنا... لكم عليه بالتابيد سنة على الاشغال شرقه فدول كانوا في سجن طره يعني يا يا يا زبون اللي عشان تكسير الصدور ويعملوا أوه. وبعدين بعدهم سجن الواحات بيكونو يعني بعيدا فهؤلاء كانوا ينظموا نفسهم وينظموا حياتهم وينظموا الدروس الدعويه نعم. احنا كنا في فتره سكون في هذه الفتره كل واحد مشغول لان الأكثرون فصلوا من اعمالهم والتجار خسروا في اتداراتهم والطلاب فسلوا من كلياتهم يعني فكل واحد يبدأ من غديد حل مشكلته بطريقة أو بأخرى شيخ الفاضل إن شاء الله تتاحنا لنفرصة استكمال السيرة بإذن الله تعالى لكن هذه الحلقة انتهت شكر الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء وشاهدين الكرام باسمكم نشكر لسمحة الشيخ الدكتور يصف القرضاوي لأن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله